الوحدة الرابعة الأماكن الهمة الدرس الأول الآثار الإسلامية التركية في العالم واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور مكتبة مسجد جسر مستشفى زائر سائح مئذنة